in Hello? Uh -oh. mo thank you What are you doing ور یوس ويسقون فيها كأسا كا I'll see you It's عليهم ثياب سندس خطوة السباق إِنَّا نَحْلُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا in نحن مين هو اللي I'm not and... What about the shame? E na di ma an ki ma loxi ما تي We सर जी o wow. في الظنون وجود الشمس والهلال What now? Yes, sir. um hey.